قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال تقبل الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد وأن نأكل منها وتقوم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.